لآل ل ا ق ر موسوعه النابلسي ا ن للعلوم ا ل و ا س ل ا م س ه موسوعه ا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ا النابلسي ل ه للعلوم فَأَنْسَاهُمْ الاسلاميه ف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 لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الذي لا إله إلا ه و ع ا ل م ا ل غ ي ب و ا ل ش س ي هو ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م هو ا ل ل ه ا ل ذ ي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له اسماء ل أ الله ح يسبح س ن ى م ا في ا ل س م ا ا والأرض وهو العزيز ا و وهو ت ل ح ك ي م